تعالي وحي اشواقي مع عمر الباقي دامت على جانك ضاع باب وصار الخصر حالي من تدجب بيت أنت على النجوم صرت حجم كل الضبوع وجهت عانك كل غيوم وانصرتنا انت القمر T-Fee, Oh Was verdien je? I'm